كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم وأنفسكم إذ دعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل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 وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكاذبا فعليه كذب وهن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبرمقة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بللي صرحا لعلي أبلغ لسبابه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 وما كيد فرعون إلا في تباب، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثلها.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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتهموا إياه في صدورهم إلا كبر إياه في صدورهم إلا كبر مما هم بباري. يا في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا يَسْتَوِي لَعْمَا وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلُّغُ أشدَّكم ثم لتكونوا شيوخاً وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلَ وَلِتَبْلُّغُ أَجَلَ مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ لغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون